من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه وَمَا ظَلَّ فَإِنَّمَا يَظْلِلُ عَلَيْكَ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةً وِزْرَ أُخْرَى وَمَا كُنَّ مُعْدِدِينَ حَتَّى نَبَعْثَ رَسُولَهُ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتَرَفِّيجًا فَفَسَقُو فِيهَا فَحَقٌّ وَعَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا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 إن المبذرين كانوا إحوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا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 وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَقَدِيرٌ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَى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 فَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ وَكُلُّ عَسَائٍ إِنْ يَكُونَ قَرِيبًا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَأْتُونَ تجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان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 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويطافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا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 قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء مغفورا تفزز من استطعت منه بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن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 فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغلقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 تخذوك خليلا، ولو لا أن ثبتناك لقد كت تتركن إليهم شيئا قليلا، إذا لا أذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصير.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 أقم الصلاة لدولوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا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 أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا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 إنه كان في عباده خبير بصيرا، ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضل فلا تجد لهم أولياء من. ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما قبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا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 أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أي يخلق مثلهم وجعل لهم أجل وجعل لهم أجل لا ريب فيه فأبضالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خذائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ تَسْأَلُ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَال له فِرْعَوْنُ إِنِّي أظنك يا موسى مسحورا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السلام والسماوات والأرض بصائرا وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا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 وما أرسلناك إلا مبشرا ولذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه تنزيلا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 ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وبتغبين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك